لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي يا أيها م ا ن ب ي ح س ب ك ا ل ل ه ومن ب ع ك من ا ل م ؤ م ن ن ي ي ا أ ي ه ا ا ل ن ب ي حريض ا ل م ؤ م ن ي ن على ل ا ق ه م و س و ن ي غ ل ب و ا م ئ ت ي ن و للعلوم ن ك م مئة ي غ ل ب و ا أ ل ف ا م ن ا ل ذ ي ن ك ف ه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 ل موسوعه النابلسي ي ه للعلوم الاسلاميه ن ي عزيز حكيم ل ل و ا كتاب من الله من س ب ق ل م س ك م م ف ي ا أخذتم ع ذ الله ب عظيم ف ك و ا مما غنمتم ا ا طيبا واتقوا ل ل ل إن ا ل ل ه ح ف ن ى م ن ا ل أ س ر ى و ع ه النابلسي للعلوم خ ي ر ا يبتكم ي خ ر ا م م ا أخذ م ن ك م و ي غ ف ر لكم ل ل و ا ه غفورا فقد خ ان ل الله و ا م قبل فأمكن منهم و الذين ل عليم ل ه حكيم إن ا آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا ه ؤ ل ا وَاللَّذِينَ آ م ن و ا و ل م ع ه النابلسي ج ر و ا ك م م و ل يَتِهِمْ شَيْءٍ حتى يُهَاجِرُوا حَتَّى مِنْ وَإِنْ ت ص ر و ك م ف ا للعلوم د ي ن ي الاسلاميه ب ن م و ي موسوعه ا ل ن ا ب ل ض إ ل ا ت ف ع ل و تكون فتنة في ا ل أ ر ض و ف س ا د وجاهدوا كبير والذين في آمنوا وهاجروا س ب ي ل ا ل ل ل ه و ا ذ ي ن آون ونصروا والذين م و س و ن ص ر و أولئك ا ه م ا ل م م ؤ ن و ن ح ق ا لهم مغفرة ورزق كريم ورزق و ا ل ذ ي ن آمنوا م ل ب ع د و ه ا ج ر و ا و ج ا ه د و ا م ع ك م ف ي ه موسوعه النابلسي ع ض للعلوم الاسلاميه ل ه ء ع ل ي